One قلالك القديم فلما أن جاء البشيو ألقاه على رجليه فرتد رصي. قال <تصفيق> Ah! ما أتثنى الناس على حرص تبي مؤمنين وما تسألهم علي موئد läذك ق